ان اجارهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره, وهو في الآخرة من الخاسرين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 ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا وأقرب اقرب للتقوى واتقوا الله ان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 يغفر لمن يشاء ويُعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أَنَّ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ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 وَإِذْ مَنَّ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوْمٍ ذَكُورٌ نِعْمَةً اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ آمِرِينَ أَوَجَعَلَكُم مُرْكَعَ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ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 وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه ليأفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولقُم عذابٌ أليمٌ يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار وناهُو بخارجٍ منا ولقُم عذابٌ مقيم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 وَاتَّقُ اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادِيَتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ تَتَخَذُوهَا هُزُوَةَ وَلَعِبَةَ وَإِذَا نَادِيَتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ تَتَخَذُوهَا هُزُوَةَ وَلَعِبَةَ دَالِكَ بِأَنَّهُمْ طَوْمُ اللَّهِ يَعْقِلُونَ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 وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخنوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السهر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت نبي سما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولا ولنت ايديكم ولعنوا بما قالوا ولنت ايديكم ولعنوا بل يداهم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 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجين وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 وَاَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى اَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا اَنْ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ بَطَّلَ اللهُ عَلَيْهِمْ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 الله هو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غير الحق وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ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 إلى أولئك, أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلى الله لكم ولا تعتدوا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 تَعَلَى الله الكعبة الْبَيْتُ الْحَرَامُ قِيَامًا لِلْمَسِيِّ وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ وَالْهَدِيَةُ وَالقَنَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 اعلموا أن الله شديد العقاب اعنمو أن الله شديد اللقاب وأن الله غفور رحيم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 وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِكَ وَإِذْ كَفَفْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّا دَاؤُونَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 قال عيسى بن مريم الله ربنا أنزل علينا مائدة, مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني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 وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ الله اللَّهَ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَأَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَئِن مَّتُّ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ